أحسن الله إليكم وهذا السائل يسأل ويقول لا يخفى على ما عليكم ما تمر, ما تمر به مصر الآن من المحنة والفتنه فما هي نصيحتكم لعموم المسلمين في مصر ولطلبة العلم في هذه البلاد هذه فتنة والمسلم يتجنب الفتن ويبتعد عنها ولا يتكلم إلا بما فيه خير للجميع يكلم بما فيه خير للجميع مما يطفئ الفتنة ويكف الشر عن المسلمين وإذا لم يستطع هذا ما يستطيع أنه يصلح بين المتقاتلين فعليه أن يمسك وأن يتجنب الفتنة ولكن الدعاء باب الدعاء مفتوح يدعو للمسلمين في كل مكان يدعو لأهل مصر الغيرين Nife ridiyallahu anhu